وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واتبع أبيه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب مر بنا فيما سبق من فن الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بجمع كلمتها على أبي بكر رضي الله عنه حيث قام قياما فيه الحزم والقوة لقتال من اقتد عن الإسلام وهم على فريقين فريق ترك الإسلام بالكلية ومنهم من ادعى النبوة عيضا وقالوا لو كان محمد صادق لم يمر، وفريق بقوا على إسلامهم على بعض أركان الإسلام وجحدوا الزكاة وقالوا لو كان كنا ندفعها إلى محمد فلا يمكن أن ندفعها إلى غيره. وادعى النبوة خليح ابن خويلد العسدي ونهى الناس عن السجود في الصلاة. قال ما يصنع الله بتحريف وجوهكم بالصلاة ورفع لو هو قرار سي اده بايكم ويدعوه وانتم قياد ومن من ادعى النبوه ايضا مسيلم الكذاب في اليمامه وممن ادعى النبوه ايضا سجاع امراه اسمها سجاع علما سياتي ان شاء الله وممن ادعى النبوه ايضا الاسود العنسي في بلاد اليمن وغيرهم كثير إلا أن أبا بكر جهز الجيوش وعقد الألوية لقتال من ارتد عن الإسلام سواء كان ردة كاملة أو جحد بعض الأحكام وجحد بعض الأركان كالزكاة وأقسم وقال والله لو منعوني أناقاً كانوا يؤتونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليك او لو منعوني عقال بعير كانوا يؤتونها لرسول الله لقاتلتهم عليك ويبين لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الموقف العظيم الذي وقفه ابو بكر رضي الله عنه يقول لقد قمنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما هدنا النعل كفيك لولا أمن الله علينا بأبي بكر أفضل هكذا يقول عبد الله بن مسعود يقول لقد قمنا مقاما بعد رسول الله هدنا النعل جاء من يقول منا أمير ومنكم أمير جاء من يقول الولايات الإمارة فينا جاء من يقول كذا وتعدد الكلام وكثورة إلا أن أبا بكر رضي الله عنه حسم الموقف وقاتل من كفر بالله سألني عدد من الإخوة يطلبون أسماء أمراء الألوية وقد كنت ذكرتها في درس سابق وأنا الآن أعيدها لمن أراد تسجيلها اللواء الأول بقيادة خالد بن ال... خالد بن الوليد إلى قليحه ابن قويلد الأسدي وإذا وقال له إذا انتهيت اذا انتهيت من قليحه فاذهب إلى مالك بن نويره ومقره بالبطاح على ما سيأتينا إن شاء الله الجيش الأول أو اللواء الأول بخيادته خالد بن الوليد سيف الله خالد وأمره أن يذهب إلى قليحة ابن خويلد الأسد وقليحة ادعى النبوة وبدأ يسجع بكلمات هي إلى الخزعبلات أقرب وإلى الهراء أغرف، ولما احتدم القتال بينه وبين المسلمين جاء أبو عينه، هل نزل عليك جبريل؟ قال سويش. هل نزل عليك جبريل؟ هل نزل عليه؟ فقال تبل لك. عند احتدام المعركة لم تأتي لنا بفرج ولا بنصر ولا بهوتين، تبل لك ولنبوتك يعني يخبره أنه ليس بنبي. وكان من عمره أنه نعى الناس عن السجود قال ما يصنع الله بتعفير وجوهكم ورفع أدباركم ادعوا الله وأمتم قيام يعني يمكن ركوع لكن بدون سجود الجيش الثاني أيها دعساب في قيادة عكريم حساب أبو جهد وهو صحابي جليل وابنه رجل من أكبر رجالات مكة وهو أبو جهل. وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسيلمة الكزامة في بلاد اليمامة وسيأتينا إن شاء الله خبروا هذا الجيش ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جيشا ثالثا بقياتة شرحبيل ابن حسنة وأمره أن يكون مساعدا ل مساعدا لعكرمة في ذهابه إلى مسيلمة الجيش الرابع بقيادة المهاجر ابن أبي أمية وعمره أن يذهب إلى بلاد اليمن إلى الأسود العنسي وكان الأسود العنسي يتعي أنه وحيد ويرسل العيون ليأتوه بالأخبار ويتكتم عليهم فإذا يعني جلس مع جماعته قال سيأتيكم كذا وسيعمل كذا وسيتولى كذا وهو قد أرسل العيون وأتته بالأخبار ويستعي أن ذلك نزل عليه من الوحي واسمه الأسود العنسي في بلاد اليمن الجيش الخامس بقيادة حليفة ابن محسن، علي وعمره عليه وعمر أبو بكر رضي الله عنه أن يذهب إلى دبا في أراضي عمان، ودبا الآن في الإمارات قرية من بلد اسمه فوركاد وكلبة والفجيرة إلى آخره في بلدة لا تزال موجودة اسمها دبا. أمره أبو بكر أن يذهب إلى دبا. الجيش السادس. بقيادة عرفجة ابن هرطم بقيادة عرفجة ابن هرطم وعمره ابو بكر رضي الله عنه ان يذهب الى اهل مهرة من اهالي عمان وبلاد المهرة قريبة من صلالة المعروفة الان الجيش السابع بقيادة سويد ابن مقرن المزني وهو شقيق للنعمان بن مقرن المزلي فاتح فاتح نهاوان نهاوان أو فتح الفتوح من بلاد فارس فهذا سويد بن مقرن وهو شقيق النعمان والنعمان هو فاتح نهاوان وهو الذي عندما أسلم جمع غنيمات من قومه وجاء بها معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش الثامن في العلاء بن الحرمي وأمره أبو بكر أن يذهب إلى بلاد المحرين لأجل قتال من ارتد عن الإسلام العلاء بن الحرمي وعمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى بلاد البحرين الجيش التاسع بقيادة طريف ابن حاجز وأمره النبي عليه وأمره أبو بكر أن يذهب إلى ديار بني سليم ليقاتل من ارتد عن الإسلام والجيش العاشر بقيادة عمر ابن العاص وأمره أبو بكر أن يذهب إلى قضاء، وأما الحادي عشر والأخير فهو بقيادة خالد بن سعيد بن العاص وأمرهم أن يذهب إلى مشارف. خلاصة القول أن موقف أبي بكر رضي الله عنه وقف موقفا عظيما. في وجوه المرتدين وأمر الأمراءه بتقوى الله عز وجل وأمرهم في لا يبجعوا بالقتال حتى يتعبدوا من ارتداده هؤلاء القوم وأما إذا سمعوا أدانا أو سمعوا تكبيرا أو سمعوا تعليلا فيتوقفوا حتى يعرفوا حقيقة الأمر وأصدر تعليمات. زود بها جميع الأمراء لأن تكون وأمرهم أن تكون نصف أعينهم وأن يطبقوا ما فيها حيث بين لهم رضي الله عنه ما لهم وما عليهم فكان هناك كتاب قرأناه في الدرس السابق زود به خالد وهذا كتاب لجميع الأمراء نقرأه الآن فيه المنهاج الذي يجب أن يسير عليه في دعوتهم وفي جهاده لعدوهم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى كتاب أبي بكر لأمرائه لجميع الأمراء الذين أجنهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم من أبي بكر الحليف يعني بدعه بسم الله الرحمن الرحيم وذلك لأجل الخير ولأجل البركة وللتبرك بالبسملة ثم قال من فلان إلى أميره فلان نعم من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه إلى من بلغه يعني الأمراء والمرسلين يعني الجيش ومن أرسلوا لقتالهم للجميع هذا هو المنهج الذي نطالبكم به الذي يجب أن تسيروا على غراره نعم من عامة الناس أو خاصتهم من عامة الناس جميع الناس أو خاصتهم يعني الأمراء الأعياء الوجهاء رؤساء القبائل من إذا تكلم قبلت قبيلته كلامه من إذا تكلم سمعه وإذا طلب لبي طلبه هؤلاء يسمون خاصة وعامة الناس جميع الناس نعم أقام ألا إسلام أو راجاء للجميع سواء كان هذا الذي يصل إليه الكتاب متمسك بالدين ومقتف أدره ومتتبع للشرع أو نكصه فإذا كنت متمسكا فدم على تمسكك ليحصل لك الخير والأمن والإطمئنان وإذا كنت قد رجعت وأغواك الشيطان فارجع إلى الرشد وعد إلى الصواب لتغنم في حياتك وأخراك فإن داومت على العناد والتكبر والتجبر والنعي عن الطريق السوي فليس بيننا وبينك إلا الزين فالكتاب ليس للعامة وليس للخاصة وليس للمسلمين وإنما للعامة والخاصة والجندي والناكس أن له أن يرعوي وأن يعود إلى الرشد وأن يرجع إلى الصواب سلام على من اتبع الهدى ما قال سلام عليكم بقول السلام عليكم لان الخطاب عام عام للوسلم والكافر عام لمن يستحق ان يسلم عليه ومن لا يستحق فالمرتد لا يستحق ان يبدأ بالسلام من كان السابط على الاسلام ثم نكسه حينما اخذت منه الزكاة ثم رجعا حينما علم بوفاة, بوفاة رسول الله لا يستحق ان يبدأ ان يبدأ بالسلام وانما قال رضي الله عنه سلام على من اتبع الهدى اذا كنت متمسكا لدينك فنحن نتلم عليه وإذا كنت نكفت عن الجادة ورجعت عن الطريق السوي وانحرفت عن هدي محمد فلا تستحق أن نبدأك بالسلام وإنما نبين لك الموت الذي سنتخذه إذا أتصرفك تصرفك الخافر نعم سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى نعم. وإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمد الله وأتنى عليه وشهد سعادة الحق أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله وأن الله بعث محمدا لدين الحق وأنه بقي فترة ساء الله أن يبقى ثم نحق بربه كما أخبرنا بذلك القرآن الكريم فمن كان يعبد فإن محمد فإن محمدا قد ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلك سنة الله في خرقه يعيش المرء ثم يموت ويأتي من بعده ويأتي من بعده وهكذا نعم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي غير المودل أرسله بالحق من إله إلى خلقه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرة لينذر من كان حيا ويعقل ويحب القول على الكافرين فهذا الله بالحق من أجاب إليه وضرب بالحق من أذبر عنه هذا ف... الله بالحق هدى الله بالحق من أجاب من أجاب داعي الله هدى أبو الله وعلمه الرشد والصواب وفاز وسعد في الدنيا وفاز وسعد يوم يلقى الله وضرب بالحق من أدبر من نكس فإن السيف أمامه من حاد فإنه يؤذب مما ينبغي به تابيره من نقصا، فإنه يعاد إلى حضيرة الرس والصلاة نعم، حتى ساروا إلى الإسلام لو وكرها، ثم عذرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أجل، يعني تمت أيام، وعذرك على الأجل، والله يقول في مقطع التنزيل إذا جاء أجلهم لا يستأذرون ساعة ولا يستقبلون، وهذا شيء. معروف لدى الجميع فيقول يعني حتى كبار الصحابة كان عمر رضي الله عنه يقول لا ما ما هو, هو النبي عليه الصلاة والسلام مسجح يقول ما ما وإنما رفع كما رفع موسى وسيعوف يقول عمر رضي الله عنه لكن لما جاء ابو بكر رضي الله عنه في قوة إيمانه وفي صلابة عقيدته وفي دينه الراسخ رضي الله عنه وأرضاه قال من كان يعبد محمد فإن محمدا حجمان نعم و له وقد كان الله بيّن له ذلك لأهل الإسلام في الكتاب في الكتاب الذي أنذر عليه يعني في نفس القرآن إنك ميت وإنهم ميتون نعم فقال إنك ميت وإنهم ميتون وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخد ما في حد باقي في الوقت آدم عليه السلام يعيش الإنسان فترة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة ثم يموت آدلا أو آدلا قد يعيش سنوات طويلة وقد يعيش سنوات حقا وهكذا نعم أفهمت فهم الخالدون وقال للمؤمنين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل ومن كان إنما يعبد محمدا فإن محمد قد جاء هذا من ضمن الكتاب الذي أرسله أبو بكر رضي الله عنه لامة الناس ليعرفوا به ما لهم وما عليهم نعم. ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله له بالملحدين. يجازيه على إيمانه حي قيوم لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم حافظ لأمره منتقم من عدوه ومجزيه نعم. وإني أوسيكم أيها الناس بتقوى, بتقوى الله وذلك لأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقايا بطاعته بانتثال أمره باجتناب نأيه بالبعد عن معصيته موصيكم بتقوى الله فهي وصية المولى لجميع الأمر للأولين وللآخرين ولقد وصينا الذين قوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اهتقوا البقر وصية الله لجميعهم فأبو بكر رضي الله عنه يوصي في هذا الكتاب الألم بتقوى الله لا يزيدوا عنها نعم وإني أوصيكم بتقوى الله وحدكم على على حدكم ونسيبكم من الله وما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم ما جاء به وما جاء عن المصطفى تمسكوا بهما عضوا عليهما بالنواجد التزموا ما فيهما من أحكام لتبوذ وتسعدوا أوصيكم بتقوى الله والعمل بما جاء في كتابه وبما أوصى به أو حظ عليه رسوله صلى الله عليه وسلم نعم وأن تحتدوا بهداه وتعتسموا بدين الله فإن كل وإن كل من لم يقد الله عضائه نعم من يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله النهبات يا غلام احفظ الله يحفظ كيف يحفظ هذا الغلام يحفظ الله يقوم بشرعة ويطدق أحكامه ويحافظ على ما فرض عليه ويبتعر عما نرى عنه وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عمه يا غلام احفظ الله يحفظ نعم وكل من لم يصدقه كاذب، لا. وكل من لم يصليه الله شقي. كل من لم يصليه الله، ويكتب له استعارة، ويهيئ له من أمره رسدا، ويجعل له من كرده مقرا. فلا إذا أسعده الله ووقع. نعم. <تصفيق> وكل من لم يرضه محروم، مهما كان عنده من الأموال. إذا ما رزقه الله رزقا فلان فهو محروم. والمال يكون سبباً في دعافته وشقائه وهلاكه ودماره وضياعه نعم. وكل من لم ينصره الله مخزول نعم مهما كان عنده من القوة إذا لم ننصره رب فهو مخزون. نعم. فاهتدوا بهدي الله ربكم فإنه من يهدي الله فهو المهتدي من يهدي الله فهو المهتدي من بالخير. وليغنم بالسعادة وليغطر بالإطمئنان فإذا هداه الله فهو المحفظ وإذا أظله الله فلن تجد له وليا مرشدا ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وإنه قد بلغني نجوء من رجع منكم عن يقول ابو بكر بلغني رجع صليحة ابن خوين لدى الأسد ورجع فلان وفلا ورجع مالك من ويرة ورجع الأسود العنسي ورجع مسيلا إلى آخره. نعم. بعدا قرّب الإسلام وعمل به اغترارا بالله وجهالة بأمر الله وطاعة للشيطان. يعني من بعد طاعة الشيطان. مدام إنه عرف الحق وآمن بعهد المصحف عليه السلام والسلام. ثم بعد زواج ينكس هذا يعتبر رعاة للشيطان. نعم قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدوهذبه ليكون من أصحاب الصيد. وإني وإني قد بعث إليكم خالدا في المعاذرين والأنصاب. بعث خالد وبعث غيره من الأمراء الأحد عشر عميرا. على ما مر بنا نعم بعثهم لا, لي... لا يقتلوكم، أو لا ليقاتلوكم ولا ليسلبوا أمهالكم ولا ليستولوا وإنما ليدعوكم إلى شيء وليبين لكم الموحف الشائن الذي دخلتم بحس فإن رجعتم فهذا ما نريد وإن تاومتم على ما أنتم فيه من عناد وبعد ونأي عن الجاكة فقد أمرت قالوا وأمرت من معه من الجندي بقتالكم التزاما بطاعة الله عز وجل وتحقيقا بتعوة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم والتابعين لهم بإحسان وأمرته أن لا يقاتل أحدا حتى يدعو إلى زائية الله ومن دخل فيك هذا بقي على دينه فهو وومنا ونحن منه هذا نقص يبين له يقول طريقتك طريقة خاطئة وعملك هذا عمل شائن والنبي عليه الصلاة والسلام مات كغيره من الأنبياء وقد جاء ذلك في القرآن وأكبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام ونزل به الوحد واركان الإسلام كذا فيتربع لرسول الله وتدفع لمن بعده أي الزكاة فإن أجابه فهذا المظلوب وإن صمن وعاند وبغى وتجبر فلا يكون بيننا وبينه إلا السيء لا. ومن دخل في دين الله وعمل صالحا قبل ذلك منه نعم الأمير يقبل منه ذلك ومن, ومن أبى فلا يبقي ألا أحد ويهرقهم بالنار ويسب الزرار والنساء فكان ذلك يعني في الحرق بالنار ثم بعد ذلك ترك هذا الأمر وأعمل فيهم من نكف أعمل فيه السيد نعم عروة ابن الزبير قال جعل أبو بكر يوسي خالدا ويقول عليك بتقوى الله عليك فأنت لا تقاتل بعدد ولا بعدد وإنما تقاتل بما لديك من إيمان وبما بين أضلعك من عقيدة راسخة وإيمان قوي فإحرص على من معك وضع العيون مش معنى العيون يعني أرسلهم أرسل فلان يأتي بالخبر بالطريق هذا وفلان يأتي بخبر من الطريق الثاني وفلان يأتي بخبر من ألا تؤثوا على غيره عيون يذهبون ولا يخبرون الناس بأنهم تبعوا لخالد أو أنهم من, من جنب خالف أو أنهم تبعوا للأمير الفلان لا فهذا يسمى بالعين أي يأتي بالأكبار سرا نعم فقال ويقول عليك بتقوى الله والرفق بمن مات فإنماك أهل السابقة من المهاجرين مع الناس لهم قيمة ولهم مكانة وهم السابقون الأولون من المهاجرين والعنصاب ممن ضحوا وتركوا أموالهم وتركوا بلادهم إجرة لله وطاعة له وممن بدل الغالي والرخيص باحتضان المهاجرين معك السابقون من المهاجرين والأنصار احرس عليهم لا تحملهم شاطاطا ولا تذكر عليهم ولا تشف عليهم في الأمر وشاورهم فيما طرع لك من أمر لأن الله عز وجل يقول في محكم التنزيل وأمرهم شورا بينهم نعم فإنما كأهل السادقة من المهاجرين والأنصار فشاورهم هم لا تخالف ماذا ترون هل نغير في الصباح هل نغير في المساء هل نتريه هل نغسل فلانا عن فلانا شاورهم لأن الرسالة واحدة وإنما رسالتك أنت أعظم وأعظم مسؤولية لكونك أمير عليك وإلا هم يريطيونها وهم أهل رأيهم ومعرفة وحكمة وبعد نظر وهم أهل السادقات من المهاجرين والأنصار أسلموا قبلك وقلوا قبلك أيضا وإنما هم أهل دعوة وأهل نقرة لدين الله تشاورهم ولا تحملهم أمرا يشق عليهم نعم. وقدم أمامك القلاع يعني في طريق هذا، في هذا، في هذا. قدم القلاع يا توكل أقفال. القلاع يا توكل يبعد عنا مسيرة فيهم ولاية. الكلا موجود في المكان الفلاني. الأرض الفلانية. فيها كذا الأرض الفرانية عسكر فيها العدو يأذوك بالفلايا لأجل أن تكون على بينة وعلى معرفة وعلى ذقب أما لو سرت وأنت بدون فلايا قد ماء نفذ الماء الذي معك ولا يوجد معكم ما فيموت من معك تسمي الفلايا ليأذوك بالأخبار فالفلايا يأذون بأخبار الماء ويأذون بأخبار الكلم ويأتون بأخبار الطريق اللي هو سال فيه صعورة ويأتون بأخبار العدو اللي هو مستعف أمنه في غفلة نعم وقدم أمامك الطلاع فتتلك المنادي نعم ترفاج يعني تخبرك للمنزل يعني نحن الآن هنا بعد خمس ساعات يكون عندنا مكان بولاني مناسب لي فيه بعد عشر ساعات مكان ما. بعد خمس ساعات أيضاً مكان سهل بعد أربع ساعات في الآخر يحصل بذلك الرياضة يعني تفقد المكان الذي يناسب لأن ينزل فيه وصير في أصحابك على تعبية جيدة فإن أعطاك الله الدفر على أهل اليمامة باقي البقيَة عليه، أقيل البقيَة، يعني لا تجد لهم مدة طويلة. أقبل عن لهم في عالم قليل نعم.